وفي أذاننا وقرؤ و من ديننا ودينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أن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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها قوته في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء أهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض أتي يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 ربنا لا زل ملاك تف إن بما أرسلت به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاهم لا ينصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَاءَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظلتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وَإِنَّهُ يَسْتَعْتَبُ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَاتٍ أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقٌّ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 سَلَنُذِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ فِيهَا دَارَ الْخُلْدِ جَزَاءً بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضللنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَىٰ إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ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 مسه الشر فيأوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، لا هذا لي، وما أظنّ؟ ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء